انما اولي الجكم الله ورسوله والذين امنوا من الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حب الله هم الغالبون يسر مؤسسه الفرقان ان تقدم كلمه صوتيه لامير المؤمنين ابي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان ادله على عله علي قريه عززه في الكافرين الله اكبر اللهم اجل يومه ايه ثم لا اللهم اجل يومه ايه ثم لا سنه الله لتدعوا وهنيئ الامه الاسلاميه والمجاهدين في كل مكان بقدوم عيد الاضحى ادام الله دولتكم وابقى جهاد العز في حفظه ورعايته هيا حب الوطن ملته هيا حب الوطن ملته شهد الابطال كالروم تهييا سمة والحب في الله من اصول الايمان واعلى درجاته وسواء ان تحبني او تكرهني تمدحني او تاكل في عرضي فانت في حل نعود على التوحيد ساحه الابطال تدعوه من تهيه سمه الابطال تدعوه من تهيه مشينا في خضم الموج عمر ولكن ينبغي يا عباد الله ان نتعلم البغضه في الله كما نتعلم الحب في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الايمان الحب في الله والبغض في الله الله جعل عمر لا له الريح والليل العتيه نحسنا والاماني صرقه تبعث الاوا حبابا امديه ثم تسربت الدعوه الى القوميه العربيه الى ديارنا على ايادي نصر العربي في الشام وخاصه بعدما تعرضوا لضغوط من الدوله العثمانيه فقال فرناند لويس عن هار الدين ان القوميه حلت محل الاسلام في العالم العربي هيا هب ثم لفوا ساحه الابطار تدعو من تهييا ساحه الابطار تدعو من تهييا هيا هيا اسوه الايمان هيا ان المبادئ التي تقوم عليها فكره القوميه هي اللغه والدين والتاريخ والارض ولا علاقه لها بالدين وهم حرب على من ينادي به ويرتكز عليه هيا لندين عمها وجاءتنا هيا يغد الامان فينا يا اخيرا هيا ما يوم رايه الاسلام تعالوا وانتساب الرجل الى المهاجرين والانصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله امال فينا يا اخيه اليوم رايه الاسلام تعلو ايها الموحدون ان مفهوم الوطنيه الذي يحبه ويدافع عنه ويعمل لاجله المسلم هي تلك الدار التي تعلوها شريعه الله وتكون فيها العقيده سلوكا ومنهاج حياه يعز فيها المسلم ويذل فيها الكافر ليس بين الله بما احلى المنيه فهيه بو ثم لبه فهيه ولا خلاف على الحقيقه في تقديم الدين على ما سواه من ضروريات الشريعه حال التعارض فهو الهدف الذي له خلق الله الانسان والجن ولأجله ارسلت الرسل وانزلت الكتب فهيه بو ثم لبه فهيه بو ثم لبه سحه الابطار تدعو من انه الى تعارض الشرع مع العقل ظاهريا قدمنا الشر فلا نقدم على كلام الله ورسوله كلام احد من الناس كائنا من كان اترك الباغي على الارض ديننا وخلاصه القول ان العقل في فهمه ظني والنقل الصحيح قطعي وهذا القطعي جاء يوم من يقدم بلسان الحال والمقال آراءه وافكاره عليه فيقولون ان الدولة وجنودها اكثر خبرا على البلاد واهلها من الكافر الصليبي المحتل فاعداؤهم الكفار المشركون به الجاحدون اولى ان تكون دماؤهم قرابين اوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال حسان بن ثابت يتطهرون يرونه قربانا وإنما انحلقوا في كل اليوم وأقول ضحوا تقبل الله ضحاياكم بمرتدي الصحوات فإنهم صاروا بالصليب أعوانا وعلى المجاهدين فرسانا سحة الأبطال تأدعو من تهيى سحة الأبطال تأدعو من تهيى إن الحمد لله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 بقدوم عيد الاضحى واخص اهلنا في بلاد الرافدين واسود الدوله سائلا الله ان يعود عليهم وهم في امن وامان وعدونا في ذل وخسران ادام الله دولتكم وابقى جهاد العز في حفظ وصون وعودكم امالا كل عيد وابناء العراق بغير هوني كما لا بد ان اقول للاسود في القيود صبرا يا جنود الله فقد عزمنا بحول الله وقوته ان لا ندعكم في القيود وسنبذل لذلك ارواحنا قبل اموالنا لفك اسركم فوالله لو وضعوكم خلف الف جدار ما صدنا ذلك عن طلب خلاصكم بكل وسيله من سره العيد فما سرني بل زاد همي واشجاني لانه ذكرني ما مضى من عهد احبابي واخواني واهيب بالموحدين ورجال الدوله ان يتفقدوا عوائل الاسرى والشهداء في هذه الايام المباركه ويقدموهم على انفسهم واهليهم ايها الموحد ايها المجاهد اليك ارسل يا اخي نصيحتي ولاني احبك واتقرب بحبك الى مولاي بل لا اجد ارجا عند الله من محبتك عملا اطمئن اليه ولما لا والحب في الله من اصول الايمان واعلى درجاته وسواء ان تحبني او تكرهني تمدحني او تاكل في عرضي فانت في حل ما دمت على التوحيد قال تعالى في صفات الموحدين المجاهدين اذله على المؤمنين عزته على الكافرين وجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فلا والله لا يتم ايماني وايمانك الا بمحبه الله ورسوله ولا تتم محبه الله ورسوله الا بمحبه اولياء الله ورسوله واخرى رفيقتها واختها بغض اعداء الله قال صلى الله عليه وسلم اوثق عرل ايمان الحب في الله والبغض في الله وقال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وفي المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الايمان فقال ان تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله واياك يا عبد الله ان تظن هذه الشعيره نافله من العمل فقد نقل ابن بطال عن الامام مالك قوله الحب في الله والبغض في الله من الفرائض ويكفي يا عبد الله هديه من الكريم الجواد ان من فضل المتحابين في الله ان كل واحد منهما اذا دعا لاخيه بظهر الغيب امن الملك على دعائه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله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 قال ابن رسلان في شرح السنن فيه دليل على ان يكون للرجل اعداء يبغضهم في الله كما يكون له اصدقاء يحبهم في الله وانياك ايها الموحد ان تسقط في فخ الشيطان فتحب المراه لانه يحسن معاملتك ويتلطف في كلامه ولو كان كافرا او مرتدا وتكره المسلم لانه صعب في معاملته سيء في اخلاقه بل الحب والبغض ينبغي اي يكون لله لا لحظ من حظوظ النفس فانت تحب المسلم المجاهد وان لم يكن يحبك او يحسن اليك وتكره اهل البدع وتقاتل المرتد وان ملى حجرك ذهبا واجراك في بحر لطفه فقد تجد عند الكافر من اللطف ما لا تجده عند المسلم مع ان الاصل عكس ذلك قال العلامه المناوي في فتح القدير قال الطابري في شرح حديث أفضل الأعمال فمن أفضل الأعمال أن يحب الرجل الرجل للإيمان والعرفان لا لحظ النفساني كإحسن وأن يكره الكفر والعسيان لا لإيذائه له والحاصل أن لا يكون معاملته مع الخلق إلا لله ومن البغض في الله بغض النفس الأمارة بسوء وعداء الدين إلى قوله من أبغض في الله أبغض أعداءه وبدل جهده في مجاهدتهم انتهى وإنما بالغت في النصح لهذه المسألة وما يليها لسببين ألف المحاولات الجادة لطمس معالم الدين وتغيير مفاهيمه في نفوس المجاهدين خاصة والأمة عامة وردم الحدود الفاصلة بين الحق والباطل وردم الحدود الفاصلة بين الحق والباطل ب عدم ادراك الكثير لخطوره بعض النعرات التي تجمع بين ما فرق الله فتضع المسلم والكافر في كفه واحده تحت دعوه القوميه والوطنيه ولنا وقفه مع هذا النوع من المحبه والولاء المذموم القوميه والوطنيه تلك بضاعه المزجات والاكذوبه القديمه والخدعه المفضوحه والتي طالما كانت حصان المحتل الرابح اذا شعر بالهزيمه وصارت ايامه في بلادنا اليمه فعلها مرارا وتكرارا وكانت دائما هي قالب النجاة ففي كل مرة اراد المحتل الخروج او فكر في الخروج بدا بنبش تيار الوثنية او ما يسمونه كذبا بالوطنية واعمل على ايجاد بديل له ومن بني جلدتنا ويتكلموا باللسنتنا ولا مانع في بادئ امرهم ان يتمسحوا بالدين او حتى يكونوا من منتسبي علم الدجالين كما فعل برقيبه في تونس ثم ما لك ان تعدى على الشريعه والقران والرسول لما استقر له الحكم تلك الوطنيه الخبيثه والوثنية بأبشع صورها التي جعلت المسلم السني في لبنان يقبل بدستور ينص على ان يكون رئيس دولته نصرانيا مارونيا متعصبا رئيسا نصرانيا لشعب اغلبه مسلم ما دام عربيا لبنانيا تلك القوميه الخبيثه التي جعلت الامه تقبل ان يقاتل القوميون العرب مع الانجليز جنبا الى جنب ضد الدوله العثمانيه او الاتراك الظلمه على حد قولهم فدخل الجيش الانجليزي الفاتح القدس بقوات تجمع النصرانيه الانجليزيه والقوميه العربيه وماذا كانت النتيجه سلم الانجليز القدس لليهود الى اليوم وبسلاح القوميه والوطنيه فالذي اضاع القدس هم هؤلاء الرجس فدعوات القوميه والوطنيه اليوم يريدون ان يرسخوا في اذهان شبابنا ما رسخوه بالامس ان من يعمل على بناء الوطن وطرد المحتل فحسب هو المجاهد الحق وان من يفرق بين ابناء الوطن الواحد الايزيدي والنصراني والصبي والمسلم دخيل على بلادنا اميل لغيرنا هذه الوثنية التي جعلت المصري المسلم يفخر بانتمائه الفرعوني والعراقي بانتمائه الى شوري والبابلي والكلداني تلك الوثنية التي جرأت هؤلاء القوم بالفخر بأيام البعث بل والدعوة بإلحاح الى عودة جيشه والبكاء على ايامه اليك فكره مبسطه عن القوميه وجذورها التاريخيه لتقف على حقيقه المساله ان العالم المتدين كله لم يكن يفخر في تاريخه الا بانتمائه الديني فالنصراني يفخر بصليبه والمسلم يفخر بدينه وكتابه وذلك الى عهد الثوره الفرنسيه والتي هتفت رد الدين يشنقوا اخر ملك بيمعاي اخر قسيس ثم تسربت الدعوه الى القوميه العربيه إلى ديارنا على أيادي نصارى العرب في الشام وخاصة بعدما تعرضوا لضغوط من الدولة العثمانيه فأرادوا أن يتساووا في الحقوق مع المسلمين ويفرقوا بين المسلم العربي وأخيه التركي فضلا عن الهندي فهي فرصتهم لتدمير الخلافه العثمانيه ثم تبناها الغرب بعد ذلك لما أثمرت فقال فرناند لويس عن هذا الدين ان القوميه حلت محل الاسلام في العالم العربي فمن هم دعاة هذا الدين لتعرف اهدافك هم حفنه من النصارى امثال بطرس البستاني جورج زيدان فارس شديق وابراهيم اليازجي هذا المجرم الذي توعد المسلمين الترك قائلا صبرا يا امه الترك التي ظلمت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 فلا قيمه له عندهم فكانت هناك الامه العربيه والامه الكرديه والامه التركيه وذهب مفهوم امه الاسلام ان فكره القوميه والوطنيه تناقض الدين في كثير من اصوله اولا ان التفاضل بين الناس بالتقوى لا بالدم قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ثَانِيًا تَنْقُضُ عَقِيدَةَ الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ مِنْ جُذُورِهَا وَأَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ فَالْعَرَبِيُّ الْعِرَاقِيُّ النَّصْرَانِيُّ أَخُوهُمْ وَلَهُ كُلُّ الْحُقُوقِ وَالْهِنْدِيُّ وَالتُّرْكِيُّ لَا حَقَّ لَهُ فَشَرِيعَةُ هَؤُلَاءِ لَا تَلْزَمُ تَقْدِيمَ عُقْبَةَ ابْنِ أَبِي مُعَايِقٍ وَأَبِي جَهْ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 تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى قال النووي صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفه والتعاضد في غير اثم ولا مكروه رابعا تقوم على اساس الدعوه الى الجاهليه والعصبيه قال الله تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا الى عصبيه ولا يقول قائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمين كانوا ينتسبون الى المهاجرين والانصار وكذلك يفعل جنود الدوله اليوم وهما نوع عصبيه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فهذان الاسمان المهاجرون والانصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنه و سماه الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا وانتساب الرجل الى المهاجرين والانصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله وليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب الى القبائل والامصار ولا من المكروه او المحرم كالانتساب الى ما يفضي الى بدعه فكلامه رحمه الله واضح ان المباحه فقط ما قصد به التعريف والانتساب وقال رحمه الله الا ترى الى ما رواه ابو داود من حديث محمد بن اسحاق عن داوود بن حسين عن عبد الرحمن بن ابي عقبه ان ابي عقبه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 وكان اظهار هذا احب اليه من الانتساب الى فارس انتهى قلت وفي تنبيهه صلى الله عليه وسلم الصحابي في هذا الموضع مع شده الحال في القتال وانشغال المرء بعظائم الامور تنبيه الى خطوره هذه الدعوه وانها تفضي الى تعظيم من الامور بل وفيها ان خطورتها في الحرب اشد من غيرها لانه يخشى منها القتال تحت مسمى العصبيه فتضيع دماء كريمه والشيطان ان لم يقدر على منع المسلم من عمل الصالح حاول ان يشرك في عمله يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري فيما يجب ان يكون عليه المسلم ولا يوالي النصارى بحجه وطنيه او قوميه او عصبيه جلبها من اوروبا وطرح بها مله ابراهيم ولما سئل رحمه الله عن الشرك وانواعه قال وكذلك الذين بدلوا قولا غير الذي قيل لهم فجعلوا حدود الوطن فوق حدود الله ومحبة النفس والقوم فوق محبته او اندفع باسم التحرير والتطوير ونحوه مما وصفته البروتوكولات الصهيونيه ونفذه تلاميذ الافرنج جهرا انتهى كلامه رحمه الله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 باسم الآثار والاستكشاف فتفتش في تراب متراكم او مساكن مطموره لعلها تجد في قبور ماض مجيد وحلت الدعوه الى الوطنيه محل الدعوه الى القوميه ففرقوا بين اليمني واخيه في جازان ونجران وبين المصري والسوداني حتى صار بعضهم يترحم على زعماء القوميه فبئس الخلف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 وقد عرضوا عليه كامل حقوق المواطنه بمفهوم الوطنيه بل ارادوا ان يسودوه ويملكوه عليهم فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا ان قال كما في السيره النبويه لابن كثير ما جئت اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني اليكم رسولا وانزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا إن دارا لا تعلوها وتحكمها شريعة الله بئس الدار ولو كانت خير بقاع الأرض فإن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لتكون كلمة الله هي العليا أمة الإسلام ابشري واملئي فقد عزمنا بحول الله وقوته ألا نضيع دماء الشهداء ونعاهد الله ثم نعاهد علماؤنا واخواننا المجاهدين في سبيل الله الا نخون الامانه فوالله من ذهدان الله الى هذا الخير ما جالست كافرا او مرتد ولا اتصلت بطريق مباشر او غير مباشر بمحتل او عميل له ولم تطرق قدمي فنادق الاحتلال قد اكون اي شيء الا انني لن اكون خائنا باذن الله حتى يسود فرسان التوحيد في بلاد الرافدين او اذوق ما ذاق ثامر الرشاوي وابو عمر الكردي وابو مصعب بن الزرقاوي وليخسأ دعاة الضلاله الذين يريدون عوده جيش البعث متمنين ان يسود الامن في ظله ولا يبقى سلاح الا سلاحه يقولون هذا ولم يحكموا بعد ولا قوه لهم بالارض والسلاح بايدينا والكلمه لله ثم لجنود الدوله فماذا لو حكم هؤلاء امه الاسلام ان الله لم يفرض الجهاد لاجل تحرير الارض ليحكمها مرتد من جلدتنا بل لتكون كلمه الله هي العليا فاول مقاصد الشريعه حفظ الدين قال الامودي في جامع الاحكام المقاصد الخمسه التي لم تخلو من رعايتها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 وانزلت الكتب جاء في التقرير ويقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند المعارضه لانه المقصود الاعظم قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون وغيره مقصود من اجله ولان ثمرته اكمل الثمرات وهي نيل السعاده الابديه في جوار رب العالمين انتهى وسوف نفصل بعض الشيء في هذه المساله لان كثيرا من الناس اليوم جعل الدين هو البضاعه المزجات واخر المقاصد في هذه الحياه الدنيا وجعل همّه ان يحفظ للناس انفسهم واموالهم ولو ضحى هو ومن يتبعه بدينهم فنراهم يعاونون المحتل الصليبي والمجوسي او يصير اداه في ايادي عملاء اليهود في دول الجوار لدفع ضر على الانفس والاموال ويدعون كذبا انه من جلب المصالح ودرء المفاسد وهل اعظم من الدين مصلحه واكبر من ضياعه نفده فهذه الاصول الخمسه المتقدمه والتي تسمى الضرورات الخمسه اولها وراسها حفظ الدين وما بعده دونها مرتبه ولا يحل ان يبذل ما هو اعلى مرتبه لتحصيل ما هو ادنى وضروره الحفاظ على النفس والمال لا شك انها من ضروريات الشريعه الخمس لكنها دون حفظ الدين مرتبه والانفس والمال لا يجوز حفظهما على حساب الدين ولو كان الحفاظ على النفس والمال مقدم فلماذا شرع الله الجهاد وفيه ازهاق الانفس وتلف الاموال ولماذا شرع قتل المرتد وقد سبق وذكرنا اقوال اهل العلم ان التعاون مع المحتل باي نوع وتحت اي ذريعه هو كفر وردة لا اشكال فيها بل ان قوام الدين وحفظه يكون بالجهاد في سبيل الله وهذا محل اجماع والحمد لله جاء في شرح الكوكب المنير فاما حفظ الدين فبقتال الكفار قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه انتهى وهذا صريح القران ان الجهاد شرع لحفظ الدين قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله قال ابن جرير الطبري رحمه الله طالب بن زيد حتى لا تكون فتنه اي حتى لا يكون كفر وقرا تقاتلونهم او يسلمون ونقل عن ابن جرير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله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 الذي هو من شيم العرب في الجاهليه الاولى فضلا عن انه من شرع رب العالمين واعجب منه ان يصير من يدافع عن الدين والعرض ويقتحم السجون لفك الاسرى عدوا لهم فبالجهاد والثبات على امر الله يحفظ الله للناس دينهم ودنياهم ومن قتل في الجهاد فشهادته ومن بقي ففي عز وفخر واما المصائب فهي تكفير لسيئات الناس عامه والمجاهدين خاصه ويتم لهم اجرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازيه يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم وان اصيبوا واخفق تم لهم اجرهم والجوع والعطش وقلة المال وغيره اجر عظيم اذا احتسب المرء وصبر الله قال الله تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمؤ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين واعلم ايها المسلم ان الصدقه في الايمان لا يكون الا بالجهاد في سبيل الله قال شيخ الاسلام ابن تيميه واخبر في كتابه ان الصدقه في الايمان لا يكون الا بالجهاد في سبيل الله قال تعالى قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيء ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون واخبر في كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنه الى قوله رحمه الله واخبر سبحانه انه مع وجود المرتدين فلا بد من وجود المجاهدين المحبين فقال سبحانه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 فالهدى ما اهتدت إليه عقولهم فكلما جئتهم بدليل من شر بدأوا يعملون العقل فإذا هداهم إلى موافقة النقل فعلوه وإلا طرحوه ولئن كانت الشريعة حذرة العقل بتحريم كل مسكر فلا أن تحفظ العقل والدين من تأولات هؤلاء أولا وما أحوج هؤلاء إلى عمر رضي الله عنه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقصه صبير معسل مع عمر بن الخطاب من اشهر القضايا فانه بلغه انه يسال عن متشابه القران حتى راه عمر فسال عمر عن والذال ياك ذرو فقال ما اسمك قال عبد الله صبير فقال وانا عبد الله عمر فضربه الضربه شديده وكان ابن عباس اذا الحى عليه رجل في مساله من هذا الجنس يقول ما احوجك ان يصنع بك كما صنع عمر بصبيه انتهى فهذا امير المؤمنين يحافظ على العقل والدين فيجلد في غير مسكر فسكره تاويلات هؤلاء اشد على انفسهم ومن حولهم وافتكوا لدينهم وعقولهم من سكره الخمر بكثير فرحم الله الفاروق وعقيدتنا عقيده اهل السنه انه اذا تعارض الشرع مع العقل ظاهريا قدمنا الشرع فلا نقدم على كلام الله ورسوله كلام احد من الناس كائنا من كان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وان الشر لم ياتي بما يعجز العقل الصريح عن تقبله ولا ما ليس في طاقه البشر فالعقل عندنا ليس اصلا في ثبوت الشر ولا يزيده صفه لم تكن له فالعقل يصدق النقل في كل ما اخبر به والعكس ليس صحيحا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ولكن كثيرا من الناس يخلطون اما في هذا واما في هذا الى قولي فمن احتج بلفظ ليس ثابتا عن الرسول او بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على ما لم يدل عليه فانما اتى من نفسه يقول الشاطبي رحمه الله ان الله جعل للعقول في ادراكها حدا تنتهي اليه لا تتعداه الى قولي فاذا كان العقل البشري كما رايت من الضعف والقصور فكيف يقول عاقل بتقديمه على كلام الله فهذا تقديم الناقص على الكامل انتهى وخلاصه القول ان العقل في فهمه ظني والنقل الصحيح قطعي وكل ما ثبت واخبر به الله ورسوله فهو حق وان تعارض مع مضنه العقل وعند هذه النقطة نتوقف على مراجنة من هذه التوطئة فليس يشك مسلم ان كلام الله قطعي ومن شك في ذلك كفر ولا ريب وهذا القطعي جاء اليوم من يقدم بلسان الحال والمقال قراءه وافكاره عليه فيقولون ان الدولة وجنودها اكثر خطرا على البلاد واهلها من الكافر الصليبي المحتل ومن الرافضي المجوسي المشرك ويتذرعون ببعض التصرفات هنا وهناك اكثرها اكاذيب واراجيف راض دين بذلك ما هو قطعي فما هو القطعي اذا القطعي قول الله تعالى في شان الامريكان ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم وقوله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 وان صارت رايه لا اله الا الله بارك الله فيكم واقر اعينكم بالفردوس كما اهلتم صدورنا بافعالكم المباركه في المرتدين بعد اعلان غزوه حادي الشهداء فالشده الشده يا عباد الله واني اعلم انكم فقراء والاذحيه السنه رسول الله وقد وسع الله عليكم فقد ذكر البخاري في كتاب خلق افعال العباد وغيره ان خالد بن عبد الله القصري ضحى بشيخ المعطلة الجعد بن درهم وكان خالد اميرا للعراق نعم للعراق فخطب الناس في يوم اضحاء فلما اكمل خطبته قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما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 الجاهدون اولى ان تكون دماؤهم قرابين اوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال حسان بن ثابت يتطهرون يرونه قربانا بدماء من علق من الكفار واني اخطب فيكم اليوم واقول ضحوا تقبل الله ضحاياكم بمرتدي الصحوات فانهم صاروا للصليب اعوانه وعلى المجاهدين فرسانا فهتكوا العرض وسرقوا المال وارادوا ان يقطفوا ثمره دماء الشهداء فلا يفوتنكم هذا الشرف الكبير فمن لم يتمكن من الامحيه الا بعد فوات وقتها فعند الساده الشافعيه انه يذبحها قضاء جاء في المجموع للنووي في شان الامحيه اذا ضلت والاضحيه اذا وجدها في وقت الاضحيه لزمه ذبحها وان وجدها بعد الوقت فله ذبحها في الحال قضاء ولا يلزمه الصبر الى قابل وقال وقال اصحابنا وتاخير الذبح الى مضي ايام التشريق بلا عذر تقصير يوجب الضمان بل اني لا ارجو ان تصح اضحيتكم الى اول شهر الله المحرم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 فإن صح ذلك فالامر يتسع فيه الى غرة المحرم انتهى قال الشاعر واستقبل العيد الجديد بغبطه ومسرته وزياده ونمائي وكفاك من نحر الاضاحي فيهما نحرت يمينك من طلل الاعداء حرمت مااكلها علينا واغتدت حلا لوحش القصر والبيداء هذه مناسكك التي قضيتها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 وصاحب دار الارقم الشهيره والذي قتل بعد قطع راس الصحوه في ذابح كما نعزي امه الاسلام في شهيدها العالم المجاهد والاعلامي المحنك ومؤلف موسوعه في ابي زبيده الامنيه الاخ ميصره الغريب والله اسال ان يتقبل اخواننا في اعلى منازل الشهداء ويرزقهم الفردوس وان يحفظ من بعدهم رايه دوله الاسلام